وداعتك وداعتك عين ويتودع ضواه وداعتك عين ويتودع ضواه وداعتك ويت فار اكسما فاري گيت ليلا ساو او غربا ودايت تربلش بيها ألم صار بحدود الخيم كل دقيقة بعمر وتعد الثواني قلبي بصين جسم من عقب راع العلم وأنا بعدك يا عزيز اختك شتاني ضيعتني والصخر حني ضيعتني عذبتني ومرت بسرع الليالي عذبتني ما نسيتك ودعيتك ودعيتك عين ويتودع ضواها ودعيتك فارقيتك جمس ويتفارق سماها فارقيتك <تصفيق> ليلة صعبة بقى غربة ودعيتك <تصفيق> ودعيتك للودا الصعوب زمعة عيوني تصوب وعلي قبال الخيم شمعت وداعي غافي بعيوني التعب ويدفع بقلب العتب بين أبويا وضعت الروح بضياعي بالمصيبة أخت وتودع أخوها بالمصيبة والغريبة قامت حشم أبوها والغريبة عانت بيتك ودعيتك ودعيتك عين ويتودع ضواها ودعيتك فارقيتك jem switch for example for get me la sawa aw حيرتي ليل ووداع اخوتي احسب النجوم التري نجمك ما وحش بعدك دنيتي من تبارح زامتي ترحلوا مهور المنية ليك سلمى من اشوفك تمسح دموع اللي تامه من اشوفك ما اعوفك عرضة لسيوف الملامة ما اعوفك ناشديةك ودعينك ودعيتك عين ويتودع ضواها ودعيتك فارقيتك jem sweet for example forget liela sawa ghorba wa daite ديالي للقضاء ضاق بعيون الفضاء عقب عينك تمشي مسبيا العقيلة ريت دمعت لاحظة وبالخيم يسعر لضاء رحت للعب عاسب والغيرة دخيلة وين راحل صحت يل ذات الله وين راحن يا بفاضل سلبوا عقبك خاتك يا بفاضل من يجيتك ودعيتك ودعيتك عين ويتودع ضواها ودعيتك فارقيتك چم سويچ فارك <تصفيق> <تصفيق> <صعبة بجهربة> <تصفيق>